وما عملت من سوء تود لو أ ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد الله, الله اكبر ل ل ه أكبر